عذيرك ي اه قلب أن أ ت س اه اه عذيرك يا قلب أ ن ت أ س ف ا وحسبك يا طرف أ ن تذرفا هناك هناك وراء الغيوم وحلمك أ و م ض ى ثم انطفى نطارد امالنا بالرجاء فلا تلك وافت ولا ذا ش ف ا بعيدا بعيدا تطير الرياح بوعد يخون فلا تلك وافت ولا ذا شفا بعيدا بعيدا تطير الرياح بوعد يكون إ ذ ا ما و ف ا مددت إ ل ى الشمس كف اشتياق فما صافحت غير طيف الجفا وكنت على عتبات ا ل ض ي ا ء مددت إ ل ى الشمس كف ش ت ي ا ق فما صافحت غير طيف ا ل ج ف ا وكنت على عتبات الضياء ت ز و اليها إ ن ك و ن الصفاء الجراح وفي شدوها العذب سر ا ل ش ف ا ء تدلت عناقيد هذا المساء أ م ا ان للشعر أ ن يقطفا